ليكفوا بما أتيناهم فتمسحو فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما وزقناهم تَاللَّهِ لَتُسْأَلُ نَعْمَ مَا كُنْتُمْ تَفْسَوْنَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ 117. سبحانه ولهم ما يشتهون 118. وإذا بشر أحدهم بالأنفا ظل وجهه مسوزا وهو كظيم 119. القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا تاء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يآخذ الله الناس بظلمهم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 119. فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم 110. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون